شبكته ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم وَأَتْلُ عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لَأَقُدُ لَنَكَ قال انما يتقبل الله من المتقين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 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس انه من بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان نَكَالًا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ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 أفحكم الجاهلية يبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لاء